وما يتذكر إلا أولو الألباب صدق الله العظيم الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي يتصفحه معكم محمد ولاء الدين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 توقفنا أمس يا عم عند نهاية المسألة الرابعة من مسائل الآية التاسعة والثلاثين بعد المئتين من سورة البقرة وكان الإمام يتحدث فيها عن الخوف الذي تجوز فيه الصلاة رجالا وركبانا فماذا قال الإمام في ذلك يا ولدي أورد الإمام ما قاله الشافعي من أن هذا الخوف هو إطلال العدو عليهم فيتراءون معا والمسلمون في غير حصن حتى ينالهم السلاح من الرمي أو يأتي من يصدق خبره فيخبره بأن العدو قريب منه فإن لم يكن واحد من هذين فلا يجوز له أن يصلي صلاة الخوف بارك الله فيك يا ولدي بارك الله فيك الآن نستطيع مواصلة لقائنا مع مولانا الإمام القرطبي هيا بنا إلى الكتاب الجامع سبحان, سبحان الله, الله, سبحان الله. الله. المسألة الخامسة قال ابو حنيفة ان القتال يفسد الصلاة وحديث ابن عمر يرد عليه وظاهر الايه اقوى دليل عليه وسيأتي هذا في سورة النساء ان شاء الله تعالى قال الشافعي لما رخص تبارك وتعالى في جواز ترك بعض الشروط بل ذلك على ان القتال في الصلاة لا يفسدها والله أعلم المسألة السادسة يا إخواني لا نقصان في عدد الركعات في الخوف عن صلاة المسافر عند مالك والشافعي وجماعة من العلماء وقال الحسن بن أبي الحسن وقتادة وغيرهما يصلي ركعة إيماء روى مسلم عن ابن عباس قال فرض الله الصلاة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحضر اربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة وقال ابن عبد البر انفرد به بكير بن الاخنس وليس بحجة فيما ينفرد به والصلاة اولى محطيث فيه ومن صلى ركعتين في خوفه وسفره خرج من الاختلاف الى اليقين وقال الضحاك ابن مزاحم يصلي صاحب خوف الموت في المسايفة وغيرها ركعة فإن لم يقدر فليكبر تكبيرتين وقال إسحاق بن راهوي فإن لم يقدر إلا على تكبيرة واحدة أجزأت عنه وقوله تعالى فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم أي ارجعوا إلى ما أمرتم به من اتمام الأركان وقال مجاهد أمنتم؟ معناه خرجتم من دار السفر إلى دار الإقامة ورد الطبري على هذا القول وقالت فرقة امنتم زال خوفكم الذي الجاكم إلى هذه الصلاة المسألة السابعة واختلف العلماء من هذا الباب في بناء الخائف إذا امن فقال مالك إن صلى ركعة آمنا ثم خاف ركب وبنى. وكذلك إن صلى ركعة راكبا وهو خائف ثم أمن نزل وبنى وهو أحد قولي الشافعي وقال أبو حنيفة إذا افتتح الصلاة آمنا ثم خاف استقبل ولم يبني فإن صلى خائفا ثم أمن بنى وقال الشافعي يا ابن النازل ولا يبني الراكب وقال ابو يوسف لا يبني في شيء من هذا كله المسألة الثامنه يا اخواني قوله تعالى فاذكروا الله قيل معنا اشكروه على هذه النعمة في تعليمكم هذه الصلاة التي وقع بها الاجزاء ولم تفدكم صلاة من الصلوات وهو الذي لم تكونوا تعلمونه فالكاف في قوله كما بمعنى الشكر تقول افعل بي كما فعلت بك كذا مكافأة وشكرا المسألة التاسعة قال علماؤنا الصلاة اصلها الدعاء وحالة الخوف اولى بالدعاء فلهذا لم تسقط الصلاة بالخوف فاذا لم تسقط الصلاة بالخوف فاحرى الا تسقط بغيره من مرض او نحوه فأمر الله سبحانه وتعالى بالمحافظة على الصلوات في كل حال من صحة أو مرض وحضر أو سفر وقدرة أو عجز وخوف أو أمن لا تسقط عن المكلف بحال ولا يتطرق إلى فرضيتها اختلال وسيأتي بيان حكم المريض في آخر سورة آل عمران إن شاء الله تعالى والمقصود من هذا أن تفعل الصلاة كيفما أمكن ولا تسقط بحال حتى لو لم يتفق فعلها إلا بالإشارة بالعين لزم فعلها وبهذا تميزت عن سائر العبادات كلها تسقط بالاعذار ويترخص فيها بالرخص قال ابن العربي ولهذا قال علماؤنا وهي مسألة عظمى إن طارق الصلاة يقتل لأنها أشبهت الإيمان الذي لا يسقط بحال وقالوا فيها إحدى دعائم الإسلام لا تجوز النيابة عنها ببدن ولا مال فيقتل تاركها أصله الشهادة وسيأتي مال العلماء في تارك الصلاة في سورة براءة إن شاء الله تعالى والآن ننتقل إلى الآية التالية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 وفيه اربع مسائل الاولى قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويضرون ازواجا ذهب جماعة من المفسرين في تأويل هذه الايه ان المتوفى عنها زوجها كانت تجلس في بيت المتوفى عنها حولا وينفق عليها من ماله ما لم تخرج من المنزل فان خرجت لم يكن على الورثة جناح في قطع النفقه عنها ثم نسخ الحول بالاربعه الاشفر والعشر ونسخت النفقة بالربع والسمن في صورة النساء قاله ابن عباس وقتاده والضحاك وفي السكنة خلاف للعلماء روى البخاري عن ابن الزبير قال قلت لعثمان في هذه الايه التي في صورة البقرة والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا الى قوله غير اخراج قد نسختها الآية الأخرى، فلما تكتبها أو تدعها؟ قال يا ابن أخي لا أغير شيئا من مكانه. وقال الطبري عن مجاهد إن هذه الآية محكمة لا نسخ فيها، والعدة كانت قد ثبتت أربعة أشهر وعشرة، ثم جعل الله لهن وصية منه سكن سبعة أشهر وعشرين ليلة. فان شاءت المرأة سكنت في وصيتها وان شاءت خرجت وهو قول الله عز وجل غير اخراج فان خرجنا فلا جناح عليكم قال ابن عاطية وهذا كله قد زال حكمه بالنسخ المتفق عليه الا ما قوله الطبري مجاهدا رحمهم الله تعالى وفي ذلك نظر على الطبري وقال القاضي اياض والاجماع منعقد على ان الحول منسوخ وان عدتها اربعه اشهر وعشر وقال غيره معنى قوله تعالى وصية اي من الله تعالى تجب على النساء بعد وفاة الزوج بلزوم البيوت سنة ثم نسخ ما ذكره الطبري عن مجاهد صحيح ثابت خرج البخاري قال عن مجاهد والذين يتوفون منكم وأذرون ازواجه قال كانت هذه العدة تعتد عند أهل زوجها واجبة فأنزل الله تعالى والذين يتوفون منكم وأذرون ازواجه إلى قوله من معروف قال جعل الله لها تمام السنة سبعة أشهر وعشرين ليلة وصية إن شاءت سكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت وهو قوله تعالى غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم إلا أن القول الأول أظهر لقوله صلى الله عليه وسلم إنما هي أربعة أشهر وعشر وقد كانت إحدى في الجاهلية ترمي بالبعرة عند رأس الحول وهذا إخبار منه صلى الله عليه وسلم عن حالة المتوفى عنهن أزواجهن قبل ورود الشرع، فلما جاء الإسلام أمرهن الله تعالى بملازمة البيوت حولا ثم نسخ بالأربعة الأشهر والعشر هذا مع وضوحه في السنة السابتة المنقولة بأخبار الآحاد إجماع من علماء المسلمين لا خلاف عليه قاله أبو عمر وقال وكذلك سائر الآية فقوله عز وجل والذين يتوفون منكم ويظهون ازواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراجك منسوخ كله عند جمهور العلماء ثم نسخ الوصية بالسكن للزوجات في الحو الا رواية شاذة مهجورة جاءت عن مجاهد لم يتاب عليها ولا قال بها فيما زاد على الاربعه الاشهر والعشر احد من علماء المسلمين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم فيما علمت وقد روى ابن جريج عن مجاهد مثل ما عليه الناس فانعقد الاجماع وارتفع الخلاف وبالله التوفيق سبحان الله سبحان الله لا الله الله الله الله الله الله أشار الامام اليوم اشاره سريعه يا عم إلى حكم صلاه المريض وقال إن المقصود هو أن تفعل الصلاة كيفما أمكن ولا تسقط بحال وهذا هو ما يميز الصلاة عن سائر العبادات نعم يا ولدي فبأي صورة تكون هذه الصلاة إذا يا عم؟ يا بني لعلك سمعت ما قاله الإمام من أن بيان حكم المريض سياتي شرحه في آخر آل عمران إن شاء الله فلا تكن عجولا يا ولدي واصبر وقم الآن إلى شؤونك وغدا بإذن الله لنا لقاء جديد مع مولانا الإمام القرطبي وكتابه